ا ل ح ي د ن ا محمد النبي صلى الله عليه ل وسلم على سيدنا محمد النبي على وصحبه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم ا س ل م وسلم و ع ل م وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم ي وسلم و ص ح ب ه وسلم يعني ع اشترك و ز ي ب ا ل ق ن ا ش ماشي الحال ماشي الحال, ماشي الحال. كنا نتكلم معكم في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة عن الجهر ب ا ل د ع و ة حينما نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر و أ ع ر ض عن المشركين ب د أ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ ن يبلغ الناس ع ا م ة د ع و ة الله عز وجل وهذا الأمر كان كافيا في أ ن يعم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ك ر ي ش كلها و أ ه ل ه معهم ولكن الله عز وجل بعد أن أمره ان ل العام فاصدع أمر أمره بالخاص بعد العام ليؤكد ل أ أمره م بما تؤمر م ر فاصدع بعد ى في أنه ن ه امره أ م م حينما قاله وانذر عشيرتك الاقربين يبقى هو إذن لما أ ص د ع الكل سمع بما فيهم أ ه ل ه فلماذا خص أ ه ل ه بعد ذلك ب ا ل إ ن ذ ا ر قال عشان الحكمة ربنا العام الرسول ربنا الله أنزل عليهم بعد هنتبين منه الحكمة في إن ربنا بعد العام. آمن ده مهم أمر خصصهم في كُنْ أَمَنَ بِاللَّهِ ومن ل ا ئ كان ي ف ا عدوا لجبريل يبقى إ ذ ا عاوز يقول إ ن ه جبريل في ضمن ا ل م ل ا ئ ك ة ثم ذكره م ر ة ث ا ن ي ة على أ ه م ي ة على إ ي ه أ ه م يبقى ة ي هو جبريل من ا ل م ل ا ئ ك ة طيب إ ن م ا يكون بغى يعيد ذكره م ر ة أ خ ر ى يبقى معناها ل يبرز ا ل أ ه م ي ة ف ع لانه برضو عندنا لما قال فاصدع بما تؤمر كان الامر ل تؤمر جمع كان قريش كلها قال ايوه يا بني كذا يا بني كذا قال اه اتعلم اللي هو على جبل ابو قبيس ت ع ل م ك ن امام المسلمين فهو يمكن ان يكون لدينا ت ر ع ل ي ك م ي ن ت من المسلمين من المسلمين من ا ل م س ل م ل ن من المسلمين من المسلمين من المسلمين من ا ل م ا ب ي ق و ل م ي ن من المسلمين قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا يبقى إذن كل ك ر ي ش بقبائلها ع ا ا ا ئ ل ت ه و ب و ب ط ن ه اتفقوا ا على معاداه النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ل ا ل أ م ر من وجهه نظرهم مش سهل ويقولون لا اله إ ل ا الله تفلحوا كان خلاص وانتعت يقول لهم المسألة لكنها المعالم ط ل و ورائها ب من المطلوبه من ورائها ومن ذ ل يقول ك قال لا إله إلا إله أو من كان آ خ ر كلامه لا إ ل ه إ ل ا الله بل دخل الجنب ومن يقول امرت أ ن يقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله ل ومن الحمد قالوا ها مني الا وصوله الله و ا إ ا ب ح ق ا ع ن المفاتيح بتاعتنا قال ايوه قال عندنا المفاتيح ف ي شرط وحفر و ا س ن ي ن طب قال عشان ف ي بيل او حاجات د ق ي ق ة في الباب لما بتخش كل واحد هتقع في الموقع يقوم لما تفتح تفتح انما لو جبت سنون غير السنون المفتاح اللي دخلو ما يخشها لما يفتحش صح ولا لا فاذا ده حقها يعني حق شهاده الله أ ن تؤدي ما أ م ر ك الله عز وجل و أ ن تنتهي عما هكذا فهم فاهمين ا ل م س أ ل ل ة مش ك ا م نعم مش و ل لك ك أيوة ا مش خلاص ع ا ن كلام ك ه م ع د و ا النبي عليه الصلاة ا عليه ل ل س قال、أيوة. قال العداء له مصلحة مصلحة في أيوة فيه ده إنه ماحدش يتكلم بعد بعثه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وظهور أ م ر الدين إ ن الدين دا عصبي يعني لولا عيلته وحبابه ق ف و وراه ا ووقفوا وراه وانتخبوه كذا وكذا ما كاش فمنهم ماذا فهو أ ر ا د الله عز وجل أ ن يكون هذا ا ل أ م ر هكذا حتى لا تكون هناك ش ب ه ل أ ح د في إ ن ه يقول إ ن الدين دا دعا الى ق و م ي ة أ و إ ل ى ع ص ب ي ة إ ن م ا هو من عند من عند الله عز وجل يبقى اذا ده ا ل أ م ر المهم في ا ل أ م ر العام قال طيب لما ا ل أ م ر العام بهذا الشكل ليه ربنا سبحانه وتعالى قال له و أ ن ذ ر عشان تلاميذ قال أ ي و ه عشان نبين ف ج ق ى هنا ا ل م س ؤ و ل ي ة بين هنا ايه ا ل م س ؤ و ل ي ة يعني اللي كل واحد منا ن مسؤول قال مسؤول عن نفسه قال ايوه دي ا ل م س ؤ و ل ي ة ا ل ش خ ص ي ة ا ل أ و ل المسؤوليه الشخصيه يعني, يعني كل إ ن س ا ن مسؤول عن عقيدته أ م ا م الله عز وجل يبدي ا ل م س ؤ و ل ي ة ا ل ش خ ص ي ة فهو بيقول له يا فلان يا فلان يا فلان لا أ غ ن ي عنكم من الله شيئا و أ ن ق ذ و ا انفسكم منه من النار شيئا كذي نفسك من الناس يبقى ا ذ ا الاول ا ل م س ؤ و ل ي ة الشخصيه ة قال والثاني المسؤوليه الاسريه ق او ا الاهل قال أيوة يعني قال بدل هننهر ن الاقربين يبقى أقرب الناس واقرب ن الناس ا س صلابية يبقى ده هو اولى أول وتوجيه ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب يا بني ه إ ن الله ص ف ر لكم إيه؟ يعني, ايه يعني جماع ا ل ح ي ا ة يعني كل خ ب ر ة ا ل إ ن س ا ن اللي غ د ه ا واكتسبها في حياته قال ب ص ي خ ة في عبارات ق ل ي ل ة وكلمات و ا ض ح ة عشان ن د ه ا لابنه ح ل ق ا ك ف و د ا ن ه حلقة, حلقة إيه؟ يعني أ م ر ملازم له قال لي ق اني ل لي إن تعال يا ابني هنا ا ج و ب معايا بس عشان اوثقك عشان انا ايه هموت ب ك ر ة ولا بعد فخد ب ق ى العبر والاشياء دي عشان تمشي عليها واذا لكمانو هو قال الابني ابني يا لا تشرك بالله ان الشرك اللى عظيم بل يبقى اذن ا ل و ص ي ة دي معناها ايه معناها جماع الخير الذي حازه ا ل إ ن س ا ن في طوال عمره اللي هو الخبرات الإنسانية قال يلقيها من من الناس ابنه وعشان إحنا عندنا قلبي إلى يليه يليه إليه هو آه بعده بعده كده ومن أحب من من من في ا ل ق ر آ ن قال ربنا ما وصاش ا ل آ ب ا ء على الابناء أ ب ن ء وصل ل ا ا آ ب على、الابناء. انما ل أ ب ا ء إ ن و ص ل ا ل أ ب ن ا ء على ايه قال لانه في ا ل آ ب ا ء ع م ل ي ة طبيعيه ة ع م يعني ي ي ة ع ب ا ل ف ط ر ة كده محدش ا يكون عاوز حد يبقى احسن منه إ ل ا ابنه بس أ خ و ه لا أ خ و ه ا ب ن ه و ا ب و لا فمن ولي فعشان ك د ه بنقول إ ن و ا ل و س ي ة دي ق ا و ربنا بقول ب ر ض ه و ل ق د و ص ي ن ا ا ل ذ ي ن اوتكتام ب ن قبلكم وياكم إ أ ن تقولوا ا ا ش ب ن ا قال كذا ش ب ن ا قال ك د ه و ل ق د و ص ي ن ا ا ل ذ ي ن اوتكتام ب ن ق ب ل ك م كل رسل قل ا وللابدال الربونا وسام ب و ص ا ي ا لما ي م ش ع ل ي ه ا يوصلوا إ ل ى ا ل طريق المستقيم وياكم إ ولو انتم ب ر ض ه يبقى إ ذ ا إ ح ن ا في ر ح م ة الله ولا إ ي ه شربنا نظر لنا بعين ا ل ر ح م ة وعمل نظر لنا ومن نظر الله عز وجل عليه ن ظ ر ة لا يشقى لا في الدنيا ولا في ا ل ا خ ر ة قال خلاص قال ولقد وصينا ل ذ ي ن اوتوا ك اكتمواك ي لكم واياكم ل ل ان اتقوا ا ل ر ج ا ء بالخوف من غضب الله عز وجل وبالرجاء في رحمه الله عز وجل مش حبيبنا؟ طيب يبقى المسؤولية أيوة. يبقى المسؤولية الأول من يمكن سؤ الشجره اللي ما تظلش على اهلها بتاعها ي ه او صح ولا ايه صح ولا ايه يبقى ا ذ ا المفروض ان ه الحاجات اللي عندي قال اه والخير اللي عندي قال اه قال يتعدى الى اقرب الناس لي الاول وعشان ك د ه ربنا ا ن قال ا ب د أ بنفسك ثم بمن ت ع و ل صح ولا ايه ولا مش م ع ن ا في الكلام ايها الاخوه ن س بانني ا الايمانيه ن س ل كده قال ان الله ن احدكم حتى يحب لاخي من ا ه قال اخوة الايمانية دي باب من اولى ا ل ا خ و ة ا ل ا ي م ا ن ي ة و ا ل ا خ و ة ا ل ص ل ب ي ة صحوا ل ي ه ل ا ن ن تجمعت اخوتي لانك تجمعت ا ل خ و ة ا ل ص ل ب ي ة و ج م ع ت ا ل خ و ة الايمان و كذا نقول الصدقه ا ل ص د ق ة على الفقير ص د ق ة و على القريب سنتان ا ث ن ي ن ص د ق ة وصلت رح مش ب ت ق و ل و كذا او لا ايوه يبقى انا عاوز اقول بقى ان ا ل م س ؤ و ل ي ة هناك اه قال لي م س و ل الأسر والعشائر قال ي ة م س ؤ و ل ي ة العلماء أ و أ ص ح ا ب ا ل م ك ا ن ا ل ع ل ي ا سواء كانوا علماء أ و أ م ر ا ء أ و حكام يبقى العالم مسؤول عن الحي الذي ل مسئول الأولى بكل ي فيه شاي بخير يبقى خير هو عنه هو hineونه فيه مش مسؤول عنه مش هو شايف خير يبقى من ربقان هو فيه, الحي اللي هو فيه يبقى اذا العالم أ و ل ى بالحي اللي هو فيه أ و البلد اللي هو فيها إ ن ه يقول لهم النصر وخلاصه ما وصل إليه اليه العزة قال الحديث بتاع الند عزة من ع و ل معلومات أيوة فالرجل ر ي في بيته ا ع ي والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن سيده ي ب ق ى اذن كلكم راع وكلكم مسؤولون ايه ة يبقى إ ايه ة العامة وعشان ك د ب ايوه ل والمؤمنون والمنات ب ع ض م أ و ل يبغى اذن دي المسؤوليه العامه وعشان كده نمره ث ل ا ث ة دي حته م ه م ة م ف ع ل من ا ل ف ل س ف ة كده بس انت تاخذوها ب ب س ا ط ة ش و ي قالوا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما كان ب يتكلم مع قومه قال ايوه قال ه م كانوا ب يتكلمون ا قالوا و هذا ما ج د ا عليه ايه أولو كان آبا أملأ ولا ولا قالوا بل نتبع و ما الفينا عليه اباء قال لا هو النبي ا لما ك ل ا هو ل لما ن ب ي جه ينهى عن التقاليد والعادات قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاليد والعادات التي ليست لها اصل في الاسلام ولا أ ص ل في الشرع وهي مفيش فيها فكر مفيش فيه انما الدين أ ص ل ا جاي عشان إيه ع ش الفكر ن ا وعشان كده قلنا المحاضر اللي فاتت ان التفكير فريضه اسلاميه, فريضة إسلامية. وأنا قلت كافة وزيناها فلنظر ن إ ا ن ط ع ه قال ى إذن ك ل تفكير بتاعتنا القرآن والرسالة يبقى إذن, إذن معنى ذلك إن دين عقل يريد منا أ ن نعمل عقولنا فيما نتبعه ف إ ذ ا كان يوافق شرع الله يبقى اتبعنا و إ ذ ا كان يخالف شرع الله يبقى ما اتبعناش إ ن م ا ب نعمل كده تقليده ر عارفين ي ا ومش أ ص و ل بل ما ن ينفع ما ينفعش وعشان ف ع ش ولا تتكلم ما ما ك هذا ما وجدنا عليه ابانا قال ل م ينفعش هذا ما وجدنا عليه ابانا قال ايه قال إ ح ن ا الكلام ده بقوله ل إ ن ه الناس المؤرخين يقول لك التقاليد ا ل إ س ل ا م ي ة يعني عاوز يحط المعتقدات ا ل إ س ل ا م ي ة والمبادئ ا ل إ س ل ا م ي ة ضمن التقاليد عشان تمسحها, عشان تمسحها. ماشي يا يعني عايز يقول لك ان انت لما تيجي تقول احنا عندنا منصوم ر م ض ا ن وكذا وكذا وكذا انت الواحد اهلا بصوم عشان يشوف تابوه يوم منقول لي تقاليد يقول لا دي مش تقاليد ده دي عقيدة ومبدأ. دي عقيدة ايه؟ لان احنا لو تحت تقاليد يبقى محدش يصوم. لو حدينا تقاليد حدينا يجون منقول تحت تحت التقاليد بصوم بصوم بيصومه ومبدأ يصوم الصلاة يصلي يقولك يشوف يوم يقول لو لو مش محدش محدش ليه؟ لي عقيدة عقيدة يبقى يبقى ده ده ده ده ده يبقى إ ذ ن المبادئ ا ل إ س ل ا م ي ة شيء والتقاليد شيء آ خ ر يبقى الإسلامية قيمة قيمة يقولنا سيدنا إبراهيم اللي أيه المبادئ العقل أقول على على على الفكر وإعمال أنا فاتت فلما جن عليه الليل ودل لكم عليه مش حظر جن قال هذا ربي فلما, فلما رأى, راى القمر بازان قال هذا ربي فلما أ ف ل قال لا أ ح ب ا ل أ ف ل فلما ر أ ى الشمس بازاتا قال هذا ربي هذا أ ك ب ر فلما أفل ق افل ل وسائل يا قمني يبقى بنا ما استخدم تشكون إذن ك ر ا ع قال ل ق آه يا ب ق ى إذن بالنسبة ل ل ت قوم ا قال ل ل ي د شافوا قال ا ا كده قل يطلع آه يعبد أ ص ن زيه صح اني ل ل ه إ م ا هو غير ش ت ي م ا لا يضر و ل ا ي ن ع عشان ه ولكن ي ه ب ان يكون ع هذا هو المسؤول و عنه في ق و م المسؤوليه ا والمناظر ش وتدبر وعرف بطريق الفكر ان كل الاشياء والظاهر ديا متنفعش ا ولا تغني عن اللي عز فآمن. صحيح الله عز وجل فامن صح ولا ايه صح ولا ايه ولما حطوه بقا مع الحراسه وهم راحوا يشوفوا العيد ب ت ا ح ه م ن س ك الفاس وكسر عشان يقنعهم بقا بالواقع قالوا من فعل هذا بلاتنا إ ن ه لم نظلمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم وقله اضرب قالوا ف أ ت و ا على أ ه ل نسل ع ل م نشاهده يعني جيبوا بك عشان ن س ت ف ر ج ع ل ي ه ها كبيرهم هذا قال بل فعله ايه آ ه آه فنكسوا على رؤوسه م يبقى إ ذ ن هم عرفوا ا ل ح ق ي ق ة بس م ا س ت ك ر ش عليها ر ح و ا قلبينها على طول فمن ولا ايه ثم نكسوا على رسامه وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يعني تداركوا الأمر. الامر في الحجج الباطله هاه ها؟ إ ن م ا المبادئ ا ل إ س ل ا م ي ة تحكم الزمان وتحكم المكان يعني صاحب ا ل م ب د أ ما يبيعوش يعني أ ن ا هنا في مصر على م ب د أ لما روح ا ل س ع و د ي ة غيره لما روح أ م ر ي ك ا غيره ا ي و ة إ ذ ا أ ن ا عندي م ب د أ في عقيدتك قال ما تتغيرش ولا تتغير أ ي و ة يبقى المبادئ اللي إنما لاتغير ت ل ي د ت تقاليد فتغير لما اللي عاوزه اركز عليه هنا بقى في إ ن ه لما بيقولوا ان ده كلام لا يضر وكذا و أ ص ن ا م وكذا وكذا, وكذا فهم اجمعوا على إ ن ه غير المسلمين لما يجوا عاوزين يجلبوا ا ل ط ا و ل ة علينا يقول أ ي و ه هو النبي مش سفه ا ل أ ح ل ا م بتاعت ك ر ي ش وعبادتهم ا ل أ ص ن ا م وفرق ب ا ل د ي ا ن ة ا ل ج د ي د ة بين الراجل المرئي وزوجه صح ولا هو لما جيب التوحيد يا عمل ايه د حد دخل الاسداء يا ايه فيه وفيه في فيها في في البيوت علينا الدنيا ايه نماشي اللي مولانا ناس امنت الله ناس ما امنتش عائلة البحصش كاك فجال انت عمل معاه انت شوف عاوز واحنا فهو و كل الجزء انت انت انا ع بس هتخرب صح إ ن النبي لما سفى أ ح ل ا م ه م وقال لهم دي تقاليد متنفعش ا عندنا لان إ ح ن الدين ا عندنا بيعتمد على الفكر والعقل قالوا هذا ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا فالغرب بدا مسك الحفل يقولك ل إ ذ ا كان النبي بتاعكم أ ن ك ر العادات والتقاليد أ ن ك ر العادات ايه يبقى إ ذ ا العادات والتقاليد اللي م انتم أ م و ج و د ي ن عليها ا ل آ ن يبقى مش نافعه برده ذ ي فقدتوا بالكم برغم الكلام وسط ا ل م ع ل و م ة ولا لسه لا ما انا مش عاوز كده عاوز حد ي ت ك ل م طب بو مضف وانت بتكلمك واحد ي لا م ل والله ع ا و ز يعني م ع ل و م ة وصلت طيب اهم ح ا ج ة د ل ل ن ا عاوز يعني اركز ع ل ى ه ا ت ا ن من الكسور اصلا هي ك ل م ة ف ل س ف ي ة هنا وانا حبيت اوصلها لكم ب ي ق و ل و ا ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما ص ف ع ب ا د ة قريش في انهم يعبدوا اصنامهم ولما ياكلوا ي و ي ق و ل عليه وكذا كذا كذا قالوا انت جيت لنا ب ي دين جديد, جديد لخبط لنا حياته فيبقوا اذن احنا, مش احنا مشينا على تقاليد في اي مجتمع يبقى اذا ما تنفعش ن ص ي ر عليه و خ ا ص ة انتم ي بتوع المسلمين انو ك ن ت ا بتعبوا ايه على التقاليد فعشان كده ييجي عشان يضيع بقى الدين عندنا قال اه قال هو بيشتغل بذكاء ش و ي ة لفظي انما احنا بنشتغل بذكاء عقائدي قال يعني قال ا ن ت و ا بتقولوا كده قال اه ا ان العادات والتقاليد عندكم اللي هو ا ل ص ل ا ة والصوم والحاجات ديا طالما انت مش عارف ا ل ق ر آ ن يبقى ليه تقاليد وانت ما ن س أ ل حد ومعندوش ا ف ك ر ة عن الدين أ و معندوش ا الاد... ا ل الاد... ا د ل ة ا ل ش ر ع ي ة قال اه يقول ك يا عم انت ح د ك و كتقاليد التقاليد دي متنفعش والنبي بتاعكوا بيقولوا ان انت متنفعش ا نقوله ل لا التقاليد عندنا مش تقاليد احنا عندنا مبادئ مبادئ ليه قال ا ن ه ي ق ي م ة على العقل والفكر ق ي م ة على العقل ايه والفكر إ ن م ا وجدناها كذا لا ما عندناش وجدناها كذا وجدناها بقول الله كذا وبقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كذا يبقى, يبقى فرق بين ا ل م ب د أ والتقليد ا ل م ب د أ ع ق ي د ة ر ا س خ ة ولها نصوص ش ر ع ي ة إ ن م ا التقليد عادات و ع ش ن كده ك صاحب ا ل ا التقاليد ب يقول إيه قال ايوه قال ع ب ا ر ة عن خلي بالك حشائش ش ي ط ا ن ي ة نبتت في ح د ي ق ة المسلمين اللي هي خلت بعض بعض الشعائر تتفرع او تبعد بعض الشيء عن ا ل ح ق ي ق ة المراد ده فاحنا يجب ان ن ك ت س ه ا ونقطعها عشان مانعكرش على الباب مش انتوا ت ز ر ع و ا رز هنا ويطلع فيه الجنيده لو سيبنا الدنيبه في رز ما نجناهاش ايه اللي هيحصل نعم تاكل رز تبوظ الرز في الزرع وتغلته في في ا في, في المحصول فهو انه يقول عايز ان ما يستخدمه دعاه الاستشراق في اتهام الاسلام بانه س ص ي ر على عقاد وقت قريب ان ق ل لهم هذه اكاذيب وانتم ب ص و ر و ه ا لنا على حقاد فهي اكاذيب وليست ح ق ي ق ة لان المبادئ عندنا تقوم على العقل وعلى الشراء إ ن م ا التقاليد قال حشائشنا بعض ب الناس اللي ه م يبقى لسه ب د ئ ي ن في ا ل إ س ل ا م أ و ع ق د ت ه م مش قويه شويه قال بيعملوها ل أ ن ه م مش عارفين الدليل فانت لما يجي تتكلم م ع ه م عشان مش عايز تغليت عدم معرفته الدليل فبتروح قال له دي تقاليد عشان ت ن س ح ه ا من عنده م ماشي كده حباب؟ لقد تجد ان ه ك سفر سفر سبعين وسط ف ر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر ك ف ا سفر سفر س ا ر سفر س ا ر ل ف ر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر ش ف ر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر سفر س ف ق ر ي ف ر سفر س المسلم المسلم عندنا المسلم عندنا حبايبنا ي ا المسلم عندنا أ و ل ما يبلغ أ و ل ما ابني ابني وبنتي قال بصلي زي ما انا بصلي وبيصوم زي ما احنا بنصوم قال أ ي و ة قال إ ن م ا لما يجي يبلغ لانني بعود ده ع و د وعوده ه بضربه ق ا ل اه عودته وضربته ك ق ا ل قال لا اه ب ح ت ا ف ا ل ر ك ا ن المسلمين ا وتعرض ع ل ه ت ع ر ان ي يكون هناك ا ب ا ف ض ا من المسلمين ت شفتني ويكون بصاله هناك ا ف ا ل ي من ا وتعرف المسلمين بكذا يبقى وكذا وكذا إنما أمر مطلوب منك شرعا إن انت تعرف عارفاء ايه عن عن عيل وعن عاقل إ ن م ا هو م ح د ش قدام ا ل ق و ل او كذا لم ا كذا أو ا ب يحضر ش دروس و لم ا ا ب يصلحوا ا ل م ع ل و م ا ولم ص ت ش ا ل م ع ل و م ة نقول ع ل ي ه مقلد هل التقليد يخرجه عن ا ل إ س ل ا م إ ن م ا غير المسلم يضحك عليه يقول ض ح له يا عم هذا ليس في الدين د ه تقاليد د ه ا ل ن ا س اللي ب يحشوا ق و ل ك ب ي بكلام فاضي وكذا وكذا نقول له لا ه ا دين و ع ك د ا لما يبقي عارف مش ع ا يريد ان ي س أ ل ولما ع ش ا ن كده ب ق و ل يبلغ لا بد أ ن يعرف ي اطلب أهل يقولولو يا, يا العلم إ ن م ا م ا يكتفي ش بانه ب ص ل ي م او ي ذ و ب معي الى ا ل م ا م ع ه كما نحن نروح ب ا ل م ع ا ي ش ة لانه سيعملها عن عقيده ولابد ا ن يجوى مش ع ق ي د ة بس عاوز يجوى عنده فكر عشان يجوى العقل ا لما ع ق ل ل ب يجوى ا ل ع ق ي د ة بتترسخ اكثر ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة حلال ولا حرام طيب ده كلام معنوي انما عاوزين ح ق ي ق ة عشان تثبت الكلام ده في العقل ايحب ي أ ح د ك م <تصفيق> فايه أ ي و ة زي ما بتكره ان أ ن ت ت أ ك ل لحم أ خ و ك هو ميت قدامك كده、جل. يبقى اذن ح ا ج ة ماديه ة ي ملموسه زي ما بتكرهها يبقى اكره الكلام في حقه ل أ ن الكلام في حقه هو أ ك ل ه كما هو ميت ماشي ح د ا د ي وعشان كده نقول ان الدين ب ه و على ا ل ا ك ت ن ا ع العقلي والعملي هو سيدنا ابراهيم يا مولان ا قال ربي ارني كيف ايه قال له الم تؤمن بل يعني ايه ع نعم ي ن انا مؤمن م ا لما انت مؤمن ب ت س أ ل ليه تجربة قال عاوز ت ج ر ب ة م ع م ل ي ة يا مولان ولا ما قالش ي ء قال فخذ ا ر ب ع ة من الطير الطير د ه بيطير قال لما ياخذوا ويقطعوا و ي ف س و ا ويدقوا في ا ل ص ل ا ة و ل ا في ر و ن ز كما ن تقولون ب ت ويحطوا على كل جبل قال قال جل حته من الديك والروميه ح ت من وكل ح ت من ايه و م خ ل و ط على بعضه قال ياتيناك أ ت ي ن ك يمكن ايه هايوة لا ما لا السلكة ولا الحمام يقول طيرين يقول يغيرهم ده هم عسل عرفش حد طلق في حد ب ا البرج بتاعه قال لا لا ع لا لا أ ت ي ايه أماشين قدامك المعملية الارض ان التجربة يوقيت على بتثبت, ولا بتثبت شيء. فعشان ولكن قائمة على و يجب ان يكون ا ما ع ل هناك ا هو س ي د افعالات م خ ا لانه ف ل ل ع ق ي لا ب ان لا ي ل و ن هناك ا فنظل افعالات ي ن ت خلاص يبقى اذا أ ي تقاليد تتفق مع المقياس الشرعي والعقلي خلاص هي تقاليد عندنا إ ن م ا مش بتقاليد بمعنى غير المسلمين ل أ ن المسلمين عاوز يلبسنا الكلام ف أ ق و ل لك دي تقاليد واذا سفها الناس قبل كده يبقى لا دي تتسفها معه عشان يخلعك من دينك ماشي وسلم الدرس الثاني اللي الإيزاء الله كده هو الله عليه لرسول صلى الإيزاء قال ايوا قال مش معنى ان النبي من بطن من بطن قريش ومن ساداته يقوم ب د ع و ة ج د ي د ة يسيبوه عشان هو من ا ل ع ي ل ة فمن ولا ايه قال لا دا النبي لاقى اشد الوان العذاب يبقى اذا كان الريس ئ بي... ل اذا اخصف تعبير هو حش بقوله عشان تمسي. إذا كان الريس ينضرب يقوم يقسم من باب ا و ل ف ا ل إ ي ذ ا ء حدث للنبي صلى الله عليه وسلم و ل أ ص ح ا ب ه إ ي ذ ا ء قال أ ي و ة يعني إ ي ذ ا ء قال يعني حاجه فيها مشقه ة حاجة ونحن عندنا فيها حاجات فيها م ش ق ة ونعملها ب ن على ا ن ه ي عباده قال دي م ش ق ة م ط ا ق ة م ش ق ة ايه يعني تستطيع أ ن تقوم بها مع وجود ا ل م ش ق ة فيه يعني الصوم لما تقعد ا ت ن عن ا ل ت م ي عشر ساعه او ثمانيه عشر من ساعه بنقدر ن م ا ت ن ع ب ن ا ل م ع ل ى ا ل م ش ا اللي ف والشراب ق ط ق ة ا ب فوق ط ق هذا ل أيوة سهل ي النبي ي د ن ا ل ع ا ص ل ا ة و ا ل ل س ا م ل م ا بجأ ب صدع ا ل د ع و أيوة ة قال يجي ش ق ي ب من مكة و ا س م ع ق ب ة ا ب ن ا ب ي معيط ق ا ل ا ي و ن هناك ا ل من اجل ا ي ك ا ل من اجل ان ي و ن هناك ا ف ل من ج ل ان و ن ن ا ل م ل ان ي و ن هناك افضل من ج ل ان ي و ن ه ا ل م ل ان ي ك و ا ك افضل من ا ل ي و ن ه ك افضل اجل و ن ه ا ك افضل من اجل ا يكون هناك افضل م اجل ا يكون هناك افضل من اجل يكون هناك ا ض ل م اجل ان ي و ن ه ن ض ل من اجل ان ي ح و ش ج ا ب و ا ب ك ا ل من بر خلص ا ل ن ب ع ا ل ي ه ا بعدين ش و ف و ا ا ل ك ل ا م اتقتلون رجلا ان يقول ايه、آه. خلوا بينكم ب ي ن الرجل ان كان س ا د ك وربنا سينتصر بدعوته قال له ابا فخر لكم و إ ن كان مش كويس قال يبقى العرب كفوكم الشر بدل ما ت ل ت ق و ا إ ي د ك م بدماءه م يبقى هو يعني ربنا ولاكم وغيركم خلصوكم ا الحق و إ ن ت ه ت المسائل فمن ي و ل ي ه يبقى إ ذ ن النبي تعرض ل ل أ ذ ى ولا ما تعرضش ي ء تعرض الناس اللي ب ر و ح و ا ا ل س ل خ ا ن ة اللي هو المذبح يعني قال أ ي و ة ي ر و ح يجيبهم ك ر ش ة جمل سلا ا ج ز و ر ك ر ش ة جمل وذهب الى ظهر ا ل ن ب عليه الصلاه والسلام وهو ساجد في البيت بجوار الكعب جاءت ايوه, وكذا وكذا. أيوة. بنته فاطمه ة رضي ا ل ل تبارك تلع عنها وشالت ا ل أ ز ى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز عليها ب ا ن ه ي بنته أيوة فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب يقول لا لا تبكي إ ن الله مانع أ ب ا ك ي ق ل و ا ماشي ويضع على راسه تراب قال أ ي و ه قال البناته ب ر ض و بيشيلوا ا ل أ ز ع عنه و ي ب ك م ربنا ب يصبرهم نغصان قال آ ه قال طب ديا ب ا ل ن س ب ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال طب و ا ل أ ص ح ا ب أ ي و ه قال انتوا عارفين عمار بن ياسر وبلال الحبش و غ ي ر و غ ي ر وغيره قال وغير وغير. تعرضوا ل أ ل و ا ن العذاب هو مع الفارق في التشبيه حبيبنا مع الفارق مع التشبيه والله إنما أقولها إنما حسبة ل ل هي عز وجل ه بس جت ا ل ص و ر ة على ذهني فربطت من ا ل أ م ر ي ن سميه ز و ج ة عمار بن ياسر كيف ماتت ه ايه تعطي ب ا ل ر م ش في أ و ر الحرب فين؟ اه ليه ل أ ن ه ا تنصر دين الله صح و لم ا ح ص ل ت ش مظاهرات ولا حصلت مظاهرات ح ص لا م حصل شيء ن ا ما, ما, ما ترون ا ن ت ش ا ي ف ي ن ولا مش ر ا ي ف ي ن و ا ل ل ي م ا ي ش و ف ش ه د و ن الضرب بتاعته به يشوف فرق. فرق فرق فرق شاسع أقول لك ا ل م ر ا ة والمراه والمرأ الغاتما ه ي ج ب و رسنا أ ا ل أ ر ض بسبب ا ل م ر أ ة والله ليس حبا فيها وليس تكريما له والله ليس حبا فيها وليس تكريما له و إ ن م ا هو إ ذ ل ا ل ل أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم وربنا يفعل غم ان شاء الله والله ليس حبا فيها ولا تكريما لها في موضع عفتها سمي ايوا خ ب ب م ن ا ل ا ر د ق القراجل ه ن ج ي ب كلامه ه ن ج ي ب كصيته في غ ا ز و ا ل بادر بس نحن سنجيب اللمحه ا ل ا و ل ا ن ي ة دي الاذن هل عليهم يعني تكسير عظام زي ما بقول فراح للنبي ع ا ل س ل ا م لقاقع في ظل ا ل ك ع ب ة يا رسول الله أ ل ا ت س ت ن ص ر لنا دعوه لا يعمل جيش ولا فصائل ولا كذا ولا كذا, كذا. الا ت س ت ن ص ر لنا أ ل ا ت د ع و لنا يقول النبي ص ل و الله عليه وسلم نكون معرفش ايه ونرميهم بالكذا وكذا لا لا لا لا صبرا فاني لم امر بقتال فاني لم امر بايه يعني تاخدونيش واحنا اتنين ايه لم الحمية والحماسة ما انتم كده قالوا الروح مندهوسين ثلاثة صنين زي يبقى انت قدمتم قدمتوا حاجه、أيوة. انما شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال إ ن الرجل كان فيما قبلكم يعني مش انت بقى أ ص ح ا ب الابتلاء والاختبار بس قال الناس اللي كانوا قبلكم قال ايه في الامه مثال قال يمشط بمشط ا ل ح د ي د بين العظم واللحم انت شفت و الجزر و هو ب ش ف اللحمه ويسلك العظم كده من ر أ س ه يعني من ن ف ر ق شعره الى قدميه ما يصده ذلك عن زين الله يبقى ع ايه و ز صبر صبر عاوزة صبر يعني عاوزه صبر, صبر على الشدائد قال يبقى اذن ده قال ش م ع ن ا يعني قال ما هو ربنا قال ان الله معه ايوه ان الله مع الصابرين يبقى اذا ا ل إ ي ذ ا ء اللي تعرض له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ص ح ا ب ه وهم معاه وهم على جد ا ل ح ي ا ة هو النبي ده مش حبيب ربنا واختاره واختاره اللي ما اختاروش يبقى كان من ده ب اولى إ ن ه يسلكوا زي ش ع ر من ا ل ع ي ن على الاقل هو فمن ولا ايه يعني ما كان م ف ر و ض إ ن ه ب م ن ط ق ن ح ن ا إ ن ه م ا تعرض ش ل ل أ ذ ى ل أ ن ه ده حبيب الناس و ل ط ي ب ي ن ا ل م ش ي ن هما ببلاء ت و ع ا ل قال أ ي وهم ه دول بتوع ي م د و ل ببلاء ت و ع ا ل وهم ب الابتلاء بلاءا ت و ع ع الناس أشد ا ل ي م اللي بعدهم و ن ب ب ل ي قد ا إذن النبي عليه الصلاه والسلام اختار وهو حبيب ربنا سبحانه وتعالى قال اه كان من ا ل ج ي ه قال لا د هذا س ي خ ع ل ه هو النموذج و ت ش و ف و امامكم ج في احد خلق الله الله عز وجل د سند سند عشان يعني, يعني يبقى, يبقى, زي ما انت إما في جدامك يبقى انت ايه يبقى ي يبقى ل لعندك خ ل ا ص يجب ان س ي ب ه و ن هناك ا ش ي ا ل ق ا ن ه يجب ان ا ك و ه ن ا م ش ي ا ء لانه يجب ي و ر ه ا ك ا ش ي ا و ر ا ن ه ي ن ق و ل ا س ت ن ا برضو ل م ا ن يجب ان يكون ن ا ك ا ي ا ء لانه يجب ان يكون هناك اشياء ل ا ن ي ب ان يكون هناك ا ش ي ا لانه يجب ان يكون هناك ا ش ي ا لانه يجب ان ي و ن هناك اشياء و ا ن ه يجب ان يكون هناك ا ش ي ا لانه ي ج ا ل ي و ن هناك اشياء لانه يجب ن و ن ه ذ ا ك اشياء لانه ي ج ان ان يكون هناك ا ش ا ء ل ن ه يجب ان ي ك ل ا ل ن ا س ا ل ي ا لانه يجب ان ان يكون هناك اشي واصحاب المبادئ و ا ص ح بل ا م ب ا د ئ بل بل يعني بل هذا امر ناموس ربنا المشي في كل خلقه الى ان تقوم ا ل س ع ا د ة ايها ل ا خ و ه اذا نعرف انه لما تمشي في طريق ا ل د ع و ة وتتعرض لبعض المعاكسات كده متقولش ا ان ربنا غضبان عليا ولا العمليه مش نافعه ولا كذا و ل كذا ن كنت مؤمن بهذا ا ل أ م ر فلابد أ ن تصبر له حتى آخره حتى اخره يعني ما ترجعش من أول ما ترجعش من ترجعش أول ي ايوة انه هنا هنتكلم عن الدلالات بيتكلم إذن هنتكلم ده بقى على عن اللي ف ي هذا المقطع من س ي ر ة النبي عليه و الصلاه ل ن ب ي ى ل ل عليه و س ل م و أ ص ح ا ب ه ل ل إ ل ا ء قال أ ي و ة أ و ل ح ا ج ة قال إ ن ه سيدنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ي و ة ماله ماله سيدنا النبي مكلف يعني مكلف يعني مطالب صح ولا لا مش ربنا اختاره يا س ت ا د ن ا وهو بيعبد ربنا ا ل ع ب ا د ة د ي ا و ا ل ع ب و د ي ة ل ل مشربونا بيقول وما خلقت الجنه و ا ل إ ن س الا ايه يبغى اذن ا ل ع ب ا د ة قال ا ل ع ب ا د ة يعني الاقتناع بالله عز وجل اقتناع انت من قال يبغى اذن دي عبوديه العبودية عشان تبقى عبدي لله ما فيه فمن و ن ا ا ل س ي ن ق ا ل و ن ان ا ك جالسين ي ق ل ا ع ز ا ك ا ل س ي ن ي ق و ط ع ش ان تبقى ط ا ل س ق ا ل و ن ان ك ل س ي ن ي ق و ل ف ي ع ن ي ن يقولون ان ا ك ج ا ل ي ن يقولون ان ه ا ك ا ل و ل ن ان هناك ج ا ل س ي يقولون ان هناك ج ا ل س ي ان هناك جالسين يقولون ا ئ ع ل ا ع ز ا ل ن ق و ل ان ه ا ك ج ا ي ق و ل ا ه ل س و ر ب ن ان ه ك ل ف ن ي ق ل ت ل ه ل ا زي ا ل ش ي ط ي ق و ان هناك ج ا ل س ي ل ان ه ن ا ن و ل و ان ه ق ا ك ا ل س ي و ة وعصى آ د م ر ب و ه ف ع و س وما كتابه ر ب و ه فتاب عليه و هذا قال إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن لما يعصى د ر ك قال يبقى كويس إ ن م ا لما يركب ر أ س ه خالص قال لا لا لا ما ينفعش معاه ينفعش خرج من ا ل ع ب و د ي ة صح ولا ايه فيبقى إ ذ ن ا ل ع ب و د ي ة دي ع و ز ة تكليف ع و ز ه ايه يعني مطالب المطالب اللي بيطلبها ربنا فيها م ش ا ك فيها إ ي ه فيها تعب ولا فيش فيها تعب قال فيها بل ق ا إ ذ ن المشاق والتعبد من لوازم ا ل ع ب و د ي ة لله فيبقى اول د ل ا ل ة عندنا أ ن ن ا نحن عبيد لله عز وجل ونعبد الله حق عبادته يبقى نحن مكلفون و ض م مكلفون التكليف ويقتضي ق إيه يبقى المشقه ة لازم من لوازم التكليف لازم من لوازم من من أجواء ا ل ص ل ا ة بعض الناس ي ق و ل لك عملية سهلة ده إ ن م انها ر ب ا قال و إ ن ل كبيره ة آ لما بنزل لها ربنا ب س ه ل ه ا ع ل ي ن انما إ في ا ل أ و ل تبقى ش ق ة جدا وعشان ك د ه بتضرب ابنك عشان يصلي ويمكن تبقى تؤمر ه ولم انت مش بتؤمر ه ي س ي ب ا ل ص ل ا ة وما يصليش صح ولا ايه إ ن م ا لو هو تعود على وخشع قلبه لعز وجل قال قال ل أ ن ت موجود ب ي ص ل ي مش موجود يصلي أ ن ت قلت له بيصلي قال يبقى انه قدها على ن ي ة ت ك ل ي ف يبقى إ ذ ا سهل ا ل أ م ر علي ه وعشان كده نقول عوده التعويض التعويض مهم ا ل أ و ل ان انت تدربوا تدربوا تدربوا قال اه قال عشان لما يبقى مش معاه قال اه قال انا بقول للي عال ص ل م قال ايوه ولما يطلع يروح ا ل م د ر س ة ولا يروح ا ل ج ا م ع ة ولا يروح سكن بعيد عني قال ه قال يخبط م ر ة يصلي و م ر ة ما يصليش وكذا وكذا, وكذا. قال يبقى لسه, لسه ما خشعش لسه ايه قال عودوهم نسب واضربوهم يعني ا ل د ر ج ة عن الالتام يعني بتلزمه انت مش يعني ب ت ح ش وصله ي ع ن ي ش ما يقومش ولا تكسر ضار ه ولا رجل ولا لا لا, لا. احنا بنقول اعلمه ان هذا امر يخالف, الله عز... يخالف كلام الله عز وجل ويخالف منه ف ق و ل ه ا ن ن ي غ ض ب ا منك زي س ا ب و ل قبل انتم بتعملوا في التربيه ا ل ع م ل ي ة بتاعتكوا دي بل اذا ا ع دي ة بل عبوديا تكليف عوز قال يعني ي ه تكليف قال يبغى ان العبد قال الصبي عبد والمجنون عبد والمجنون عبد والسفي عبد قال كل ه ذو العباد الله ع زكاه أ ي خلق الله إ ن م ا منهم م ن المكلف قال ا لعنده ل ي العقل ا لعنده ل ي إ ي ه عقل وعشان كدا نقول مناط التكليف يعني شرط التكليف العقل والبلوغ العقل والايه عشان يطلع الناس اللي معندهمش عقل ناس غير البلغي صح ولا ي ه يبقى اذن من هنا بنقول ان ه التكليف ده م ش ق ة قال ايوه و ا ل م ش ق ة دي قال تستلزم القيام بالعمل ايوه ا عندنا ايات بقى اظهار ال... ل ال... ا ل ع ب و د ي ة هي جرعه ن ايه زي ما احنا نستجدها بس مش كانت ظاهره يعني ايه هو قال انا لما ا ب ق ى عبد لله واخويا ب ر ض و عبد لله من منا الصادق ومنا الكاذب اللي هينفذ يبقى صادق واللي مش هينفذ يبقى كذا ا ب ن ا العبودية عشان تتميز من أو أو طائع تتميز عاصي انه صادق تنفيذ ع التنفيذ اذا مهم مهم ل عشان تبين نوع ا ل ع ل ا ق ة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أ ي و ه كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون انما لما تقول وتعمل قال يبقى انت صادق تقول لا تعمل ولا تقول ش تبقى كداب خالص واضح كدا اه يبقى اذا الافتتان او الابتلاء او الاختبار قال ده ع ل ا م ة على الايمان علام ة عليه وعشان كده يقول لك يا اخي وانت يا رب انت ما لقيتش شلاني يعني ما عرفش ابويا مات وامي مات وما عرفش مش عارفه كبير يعني كل هدرتكت ا ل على راسي ما فيش شلاني لا ده عجز و ا ل ع ي ا بالله صح ولا ايه انما لما تعرف ان كل ما بيترك ربنا وتصبر بتزداد في الاجر و ا ل س و ا ب عند الله كل ح ا ج ة معروف ج ز ا ه ا ل ا سبعمائه ا ل صبر يوفى الصابرون الاكرام بغير حساب كل ح ا ج ة معروف حساب إ ل الى أ أيوه ق س ب د ل لها نهاية يبقى م ع ر و ف م ا اللي م ل ه الف ا لما يقول لك مليون م أديك ع ر صح ولكن ا ل ه يبقى الآية يجب ان ل ل آ ي ة ا ا يكون ل أم تدخلوا الجنة ولما يعلم ل ل هناك ا ل ذ ي ج ه د و ا م ن م ويعلم امر ل ا اخرى ولا يا و ن ع ر ف ان أنت م هناك امر ا والله خ ر ه ا ل آ ي ة ا ل ث ا ل ث ة هي بسم الله الرحمن الرحيم الآية عشان الكلام على أصحاب النبي بالذات قال أيوة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم... في قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ماتوا لدينا خلا البأساء والضراء وزلزلوا على ولم قول وجل قبلكم دي هي أيوه في يتقون ده بقى بقى حسبتم حسبتم عز أن أن من تفهمهم أم أم مستهم حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصروا الله اللي ه زي م قلنا قرقبي يقول القرآن بيقول للنبع الصلام العملية اشتدت علينا خالص فشوف لنا حال الله عز وجل الا تدعو لنا الا تسنزلنا بيقول الا إن نصر الله إيه؟ أقونا برد عليه قال لسه في اول المحنة وفي اول قال بن نحن ان نصر اقونا خباب اشتدت ادعو ايه اختبار برد ايوه في وفي فشوف تدعو وهم و عز كده الله ليتمن َُّ الله عز وجل هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء الى حذر موت لا يخاف على ماله او على غنمه إ ل الا إ الله يعني يبقى امن م كل ح ا ج ة فعشان كده ربنا قال الا ان نصر الله قريب قال الله قال لسه ده هم بتعزبهم أيواء نصر الله تبين فيها مولانا ب د ب ا قال تبين في إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في ا ل ج ز ي ر ة العربيه قال أ ي في و ه قال يبغى اذن حضر موت وسد م أ ر ب والناس اللي تحت قال اه قال يبغى اذن ده ي ب ق ى ت ب ع ايه وفارس والروم كده ه ي ب ق ى ت ب ع الاسلام قال أ ي و ة قال يبغى اذن ل ل ت ض ح ي ة ا ل ت ض ح ي ة اللي عملها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعملها أ ص ح ا ب ه حتى يتم الله عز وجل هذا النور هي كانت المفروض تحقق ت عند النبي عليه الصلاه والسلام في عهد أبو أيوة بكر نبين وعمر الطريق عشان قال قال إن والعهد اللي بينك وبين الله عز وجل لازم تدفع مقدم ا ل س م ن يا مولانا وتدفع ا ل س م ن كله عشان تاخد المبيع كله شابون اشترى مدفعناش ان الله اشترى ايه انفسهم وامولهم بان الايه ايوه يبقى تاخد الجنة بتدفع التمن ايوه يبقى يقول وحنا عاوزين صورة ناخد نحصد نيناير وحنا التمن في يوم لهم لسه تدفع حساد وسندفع بل يعتبر ت م ن ا م ت ه ا د بغيرنا والثورات ا ل س ا ب ق ة في العالم كله ا ل ع ا ل كل م ب ل ش ف ي ة و ا ل ر و س ي ة وكل وكل ك ل دافعوا دافع امه لغايه ما عملوا كده جل... ونحن دفعنا مقدم السنه يبقى نستنى لما ندفع باقي ا ل أ ق س ا ط لسه علينا قاسين ثلاثه ندفعهم قال عشان يربينا يمكن、لين. انما هنكوا ان الموال سبقا قال هنحكي عليكوا وما شتاخذل انت د ف ع ت ه ت خ س ا ر فعشان ك د ه ب نقول له ان م ش ن ت و ا قولنا لكوا ربع بن عامر لما راح اللي ك س ر ة و قالوا كذا وكذا وكذا قال ايوه ده بعدين في خلافت سيدنا عمر اه إ ن م ا كان الواقع بقى والناس اللي ب ت ك ل م بالفلسفه يقولك لا كان يبين ك ل ه على ايد النبى وفى ح ي ا ت النبى وتبين ا ق ا ل لا ل هو عاوز يبين لنا ا ل ق د و ة والنموذج والمثل الذي يحتذى و إ ح ن ا نسير عليه ل أ ن ا ل د ع و ة عاوزه عاوز عمل ا و ز ع و عشان ك د ه ربنا قال ادعو لاسبيل ربك ايه ب ا ل ح ك م ة ق ا ل ا ي و ا ء و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة بعض الناس يفتكر ان ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة دي ي يعني يعني عشان ن يعني ي ع تجنب نفسك المتاعب تقول كلمتين كده وتمشي فمنه يا حبيبنا بعض الناس ف ا ه م ة ان ك ل م ة ادعو الى سبيل إن ربك بالحكمه ة ان انت كلمتين تقول ك د عشان ت ف ا د ي نفسك من ا ل ا ذ ا ء وتمشي قال لا ادعو الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة يعني اختر ا ل و س ي ل ة اللي هي تجي اقرب طريق للوصول الى عقول الناس حتى يقتنعوا فان لم تجد و س ي ل ة للوصول إ ل ى عقول الناس وكفه العقبات فلا بد من ا ل ح ك م ة أ ن تضع الجهاد وتعد العوده للجهاد حتى يتسنى لك فتح ص غ ر ا ت في الوصول إ ل ى عقول الناس فمن ولا إيه؟ فمن ولا لا؟ نعم الحكمة بالحكمة تاني حتى بنقول إحنا عننا ولا ولا ادعو لا إلى سبيل إيه أي حتة دي ربك、بالحكمة. قال ايوه ايه ا ل ح ك م ة دي قال ا ل ح ك م ة و س ي ل ة في الوصول الى اقرب طريق لتوصل ا ل م ع ل و م ة الى عقول الناس لانه لو وصلت م ع ك م ة للعقل اقتنع صح ولا ل ل ه إ ذ ا م ع ر ف ت ك ش توصل بلى ق ق ى كده ا ي ب ق إذا ت ب قال ى فيه ج د ودوشة وتعب ق ا يبقى لابد أ ن تتحمله لانه من ا ل ح ك م ة أ ن تسلك هذا الطريق إ ذ ا سدت أ م ا م ك السبل في الوصول إ ل ى العقل فلازم تصل إ ل ى العقل لا فمن ولا القرآن قاله كل أهله الكتاب تعالوا إلى كلمات السلام بيننا قال لا إلا الله بيننا فمن فإن نعبد ولا تولوا إيه تخذ بعضهم ت... ولكن أ... يجب أ... ان ت ع م ل ت ع ا ل ع ا ل ع ق ل ه ت ع ا ل و ا ه ن ع ب ل م و ت ت ع ا م ن ش ك العالم و ت ت ع ا ب ع ض ن ا ب ع ض أ ر ب ت ت ع ا م ل مع العالم و ت ت ع ا ئ ل ع ق ل ي ة عشان ت و ص ل ل ل ع ق ل م ا و ص ل م و ت ت ا م ل م العالم و ت ت ا م ل مع العالم وتتعامل مع العالم وتتعامل مع العالم وتتعامل العالم و ت ت ع ر ف ن مع ا د ع و ت ن ا ب د ل ع ا ل م و ت ت ع ا و ز ي ن ت ي ج و ا م ن طريق ا ل ع ق ل م ش ا ل ع ا ل ي و ي ت ع ا م ل مع العالم و ت ع ا م ل مع ا ل ا ل م وتتامل مع العالم س ت مش انتبه ق و لما ل جيش ب ع ص ا ت موس ى ي ج ب ع ص ا ت فرعون لا ا لما جيش ب ع ص ا ت فرعون هيجب ع ص ا ت موس ى لان عصاه موس هي ا ل عمات الاعمال فمن ولا ايه و ا ل ذ ي شردت منكم يعني عايزين نقول ان ه من ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ز ة الى المنهج الاسلامي ان نصل الى الناس بايسر طريق الى عقولهم لانه لو استقرت ا ل م ع ل و م ة في العقل قال اه قال ي ما له ا ل ل إلى العقل قال م م ع و ة ي ع ن ي أنت ت مش عارف و ص ل هيبدا ا قال ا لعب ع ن ك إ ن م أنت ع الطريق ر ف ت و ص ه هم ا بس ح ن س ا ت وحاجز ب ن دعوتك و ب ي ا ل ص قال ي و بقوله ب ربع بن بقوله ا العدة اللي عملها ربع عامر مش بقوله انت جاي ليه؟ مش بقوله انت جاي إذن تتخذ أنت أنت ليه ل ي مش مش ح قال انت ج ا ي يعني مغرم ب أ ر ض ن ا وعاوز ت أ خ ذ خيراتها وكذا قال لا لا لما يسوي عندي شيء جئنا لنخرج الناس من ع ب ا د ة العباد إ ل ى ع ب ا د ة ربه بس المسأل أجل فمن